الله جعل لكم من بيوتكم سكناً والله جعل لكم من بيوتكم سكنه وجعل لكم من جلود الأعوام بيوتا بيوتا تستخفونها يوماً ضعنتكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها ومن أصوافها وأوبادها وأشعارها أفافا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابين تقيكم الحر وسرابين تقيكم بأسكم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 شركاؤنا، شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وألقوا إلى الله يومئذ استلموا وضل عنهم، وظل عنهم ما كانوا يفترون